ولا شيء هناك برائب رائب فاشهد ان الله ارسل عبده ولا شيء هناك برائب وقد كان نور الله فينا لمهتد وصم صامت دمين على كلنا ناكب على كلنا ان الله ارسل عبدا بحق ولا شيء هناك برائب وقد كان نور الله فينا لمهتد وصنصا متدمير على كل ناكب واقوى دليل عند من تم عقله على أن شرب الشرع أصفى المشارب أصفى تواقع عقول في سلامة فكره على كل ما يأتي به من مطالبي, من مطالبي فأشهد أن الله أرسل عبده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 من غرائب فأشهد أن الله أرسل عبده بحق ولا شيء هناك برائب وقد كان الله All